افلا تذكرون الیه مرجعكم جميعا وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط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 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وقم ان بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 كَيْفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنُنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن أَتَى بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلِ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 اننه لا يفلح المجرمون واعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله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 فَقُلْ إنما الْغَيْبُ لِلَّهِ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً من بَعْدِ ضراء مستهم إِذَا ഇല്ല മഹും فِي آيَاتِنَا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 وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا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 يا ايها الناس انما بغييكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 പുൽ ഹൽ മീഷക്കബ് ദ ഉൽ ഖൽ കസുരീ ദു പുലി ലയബബ് ദ ഉൽ ഖൽ കസു മയൂരീ ദുഹ ഫൽ മീഷുറക്ക ائيكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق اف من يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدا فما لكم كيف تحكمون وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنْ نَظَنَّا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم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 ഉൽ അറയിൻ കുയത ഔനഹറസ്തജിമിന്ഹുൽ മുജരിമൂന് എസും ഇതമ വ فَكُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمِعُونَ كَأَحَقِّهِ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْضِلُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 ിബീൻ അല ഇന്ന ഔലിയ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 كُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ഫല ഫുസരിഫീലൂസൗമി തുമ അമ ബി ഫലഹി തവക്കു ഇമ മുസ്ലിമി فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وانجنا برحمتك من القوم الكافرين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 وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك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 لاَ نَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلٌ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 ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ